من الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تطلع عليه آياتنا قال أساصير الأولين كلا بل ران على قلوبهم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 به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفِي علِين، وما أدراكما علِيون كتابن مرقون. يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختون في طعمه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تصميم عيني يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمن هَتُونَ وَإِذَا مَرُّ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ قَالُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَوْمَ ما هم ما كانوا يفعلون